فَمَنِ اسْتَمْتَعَ عَتَّمَهُ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فِدْيَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفِدْيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوه النبى إذن أهلهم وآتهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذة أخدان ولا متخذة أخدان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 والله عليم حكيم والله يريد أئمة عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان الضعيف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم من الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 ل الرجال نصيب مما اكتسب ول النساء نصيب مما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ولكل رجع لمرعلي مما ترك الوالدان والأقربون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 فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعرضوهن مهجروهن في المضاجع فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 لا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم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 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم الله أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبة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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مباضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مشمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم أقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نضمس وجوها فنردها على أدبارها أو, أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتفقؤ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 ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوا كفاستل الله وصلفر لفم الرسول لوجد الله لوجد الله الرحيم.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 يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فاليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَبْيَاءُ لِبَفَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُنَ طَاعَحْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ الضَّائِفَةِ مِنْهُمْ وَيَرَالَذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْلَى اللَّهَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَى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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُ عَنْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْلَحَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فما لكم في المنافقين فئتين وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُنَّ أَن تَهْدُوا مَن أَظْلَلَ اللَّهُ وَمَن يُظْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَبَآءٍ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ أَحَدٍ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَبَلَّغُ فَخُذُهُمْ قَتْلُهُمْ حَيْفَ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت شجورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَضَعَ وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا خَضَعَ فَتَحْذِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْطَدَقُ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْذِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ثَقُلٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْلِيرُ رَقْبَةٍ مِنْهُ فَمَنْ لَمْ يَجْدِ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَبِعَينَ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستلعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا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 ولتأتي الطائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم مما ضر أن تمروا الله أن تضعوا أصلحاتكم وخذوا حذركم إن الله أعدل الكافرين على بمهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مبقوتا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 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يروا الله من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله؟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 وَمَن وَمَنْيُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ أَضَلَّ لَمْ بَعِيداً إِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِنَّمَا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَلِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَكْتُبَنِنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوداً وَلَهُ ظِلٌّ انْهَمٌّ وَلَمَن يَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيَمُتَّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُوَيِّرُنَّ نَخْلَ كَثِيرًا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 فترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 إِيَكُنُ وَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَجْرَفِينَ بَيْنَ ذلك لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبين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 وَسَوَفَيُؤَتِّلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُسَلِّمِينَ